لسه بتخاف من الفراق لو تيجي سيرتي لو شفت عيني بتبكي هتدم عينيك يعني صوت بي وحشك لو شفت صورتي بتحس بي يا حبيبي لما بحس بيك لسه بتخاف من الفراق لو تيجي سرتي لو شفت عيني بتبكي هتدم عينيك يعني صوتي بي لو شفت صورتي بتحس بي حبيبي لما بحس بي مين بياخد باله منك بعد منك فحضني مين بتحس احساسك فحضني مش اصلي حاجة انا بس بطمن علي حبيت اسلم اعملي اصلك وحشي اصلي حاجه انا بس بطمن عليك حبيت تسلم علي أصلك وحشني لسه بتخاف من الفراق لو تيجي سرت لو شفت عيني بتبكي هتمنا